أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مكوى للمتكبرين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 والذين كفرو في آيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون لي أعبد أيها الجاهلون